والذي يظهر في ضابط الولاء الكفوي هو محبة الكفاو لأجل دينهم أو نصواتهم على المسلمين بالقتال معهم، بالقتال معهم أو بإعانتهم بالمال والسلاح أو بالتجسس لهم على المسلمين محبة لهم ورغبه في ظهورهم على المسلمين، فهذه الإعانة الكفون مخرج عن مخوج من الملة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك. وإن كان الحامل وإن كان الحامل له على ذلك مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية, بينية أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله من الكفار وغير المسلمين وبين من من على المسلمين فهذه الإعانة محومة وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة. ودليل ذلك ما حكاه الإمام الطحاوي رحمه الله من اجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله ومقتضى ما حكاه الطحاوي رحمه الله أنه غير موتد ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والتومذ والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتع إذ أوسلوا رسالة إلى قويش يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت مرأة ملصقا في قويش ولم أكن من أنفسها وكان, وكان, وكان من معك من المهاجرين لهم قوابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فاحببت اذ فاتني ذلك من نسب فيهم ان اتخذ فيهم يدا يحمون بها قوابتي وما فعلت ذلك كفرا ولو ابتداء ولو تدادا عن ديني ولا ايضا بالكفر بعد الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم, صدقكم فكلام حاطب مع ايقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم صويح في أن مجرد فعل حاطب ليس كفرا لذا قال لم أفعله كفرا ولا عدة عن الدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من سر على دربه الى يوم الدين اما بعد قال الشيخ دكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى الولاء الكفري للكفار وذكر منه أن الولاء قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا ثم قال الذي يظهر في ضابط الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينهم يحبهم لأجل دينهم أو نصرتهم على المسلمين بالقتال معهم أو اعانتهم بالمال والسلاح أو بالتجسس لهم على المسلمين رغبة بهم وحبا لهم وحب ظهورهم على المسلمين قال هذا الولاء كفر مخرج من الملة أما إذا كان فعل ذلك الأمر لخوف منهم هددوه مثلا او طمع شخصي رغبوه إن فعلت لنا كذا فعلنا كذا أو لأي من أسباب التي تعطاها الناس قال فهذا هنا لا يكون كفرا مخرجا من الملة واستدل بقصة حاطب ابن أبي بلتعه وذلك أن حاطبا رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الأمر لأن صلح الحديبة كما هو معلوم وقع في آخر السنة السادسة من الهجرة وكانت مدة صلح عشر سنوات ولكن قريشا غدرت وقاتلت مع بني بكر طيب وغدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلت خزاعة مع بني بكر وكانت بكر قد دخلت في حلف قريش وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنهم فعلوا ما ينقضوا الصلح يعني نقضوا الشروط الصلح فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غز مكة وجهز الأمر وأمر بكتمان الأمر حتى لا يستعد كفار قريش لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تسفك الدماء صلى الله عليه وسلم الذي حصل أن حاطب بن بلتعه رضي الله عنه لما علم بذلك أرسل رسالة إلى قريش يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهز الجيش لغزو مكة فنزل الوحي من عند الله تبارك وتعالى إن حاطبا فعل كيت وكيت فأرسل النبي إلى حاطب وكان قد أرسل رسالة مع امراه يقال لها سارة فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يحاط؟ فقال والله يا رسول الله ما ارتدت بعد الإسلام يعني ما فعلت هذا كفرا ولا ردة ولا كذا ولكني كنت مرأة ملصقا في قريش يعني أنا أعيش في مكة لكن لست من أهلها وعيالي هناك زوجتي وعيالي في مكة أولادي هناك وقد علمت أن الله إذا أراد نصد فتنتصر يعني لا محال يعني ولكن احببت أن تكون لي يد عندهم فلا يؤذون أولادي يعني وزوجتي هناك في مكة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الرسالة أرسل عليا والمقدادة والزبير خلف هذه المرة واخذوا منها الرسالة هي لم تقرأها ما تقرأ ولا تكتبه وكانت وضعتها في عقاص شعرها فالمهم يقول حاطب رضي الله عنه يا رسول الله ما ارتدت ولكن فعلت هذا لتكون لي عندهم يد يعني اجتهدت في هذا الموضوع انا مخطئ لكن ما ارتدت عندي فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أن الجاسوس ليس بكافر الجاسوس لا لا ليس بكافر وين تجسس الكفار عن المسلمين اختلف اهل العلم في هذا هل الجاسوس يكون كافرا او لا واختلفوا ايضا في هل الجاسوس يقتل او لا الخلاف ضعيف جدا في كفر الجاسوس انه يكفر في هذا النهل الفعل رده لان ظاهره انه موالي للكفار ضد المسلمين لكن فعله أكيد يعني هو خطير جدا لان فيه يعني لا تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل زمان وكل مكان. طور لو جاسوس بين المسلمين ويفعل مثل هذا الفعل قد يقتل من المسلمين من يقتل ويؤذى المسلمون وتكون الهزيمة عليهم بسبب هذا الجاسوس. فالصحيح أن الجاسوس يقتل ولذلك عمر رضي الله عنه لما فعل حاطب ما فعل واكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر حاضرا. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق دعني أضرب عنقه فقد نافق تهمه بالنفاق أو تهم فعله بالنفاق قال فقد نافق فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لم ينافق ولا قال له لا يحل لك أن تضرب عنقه ولكن ذكر سابقته أنه من أهل بدر فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فغفرته لكم ولم يقل له لم ينافق ولم يقل له مثل هذا الفعل لا تضرب فيه الاعناق فدل على انها تضرب عنقه في الاصل لكن سابقته منعت من ذلك ويكونه من اهل بدر لكن قول عمر نافق هل هذا دليل على ان هذا الفعل نفاق مخرج من الله هو الفعل النفاق لا شك لكنه هل فاعله يكون منافقا في تفصيل يسأل عن فعله لماذا فعلت كذا كما سيأتي في بعض الأفعال اللي قضية التكفير سيأتينا إن شاء الله تعالى لكن القصد من هذا أن الدكتور حفظ الله تبارك وتعالى تعالى اختار أنه ليس بكافر لكن يعاقب على هذه الفعلة نعم صار أو رضع بكفر الكافرين أو عدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي, أي مذهب من, من مذاهبهم الكافعة فهذا كفر ومن ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان أو ما يسمى بالملة الإبراهيمية إذ من اعتقد أن دينا غير دين الإسلام صحيح فإنه كافر لقوله تعالى ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يتبع غير الاسلام دينا لقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام نعم الرضا بكفر الكافرين او يقول بوحده الأديان او يقول كلهم على خير كلهم صح هذا كفر والعياذ بالله هذا الكلام كفر الله تبارك يقول ان الدين عند الله الإسلام. يقول ما يبث غير الإسلام دين فلن يقبل منه. لا يمكن تكون الأديان كلها صحيحة. أصلا دين واحد. الدين واحد. وأتبع موسى الذين آمنوا به مسلمون. وأتبع عيسى الذين آمنوا به مسلمون. وأتبع إبراهيم الذين آمنوا به مسلمون. وهكذا جميع الرسل السابقين يعني هم على الإسلام. لكن الآن تصحيح دين اليهود أو دين النصارى أو دين المجوس أو دين الهندوس أو البوذيين أو غيرهم ويقال أن دينهم حق هذا كفر والعياذ بالله لا دين حق إلا دين الإسلام فلا يجو تصحيح دين غير الإسلام نعم الإقامة في بلاد الكفاوي لها أقسام الأول كفر مخرج من الملة إذا كان المقيم متوليا لهم مثل أن يتشبه بهم في أمو يوجب الخروج من دين الإسلام كأن يلبس الصليب تبوكا به مع علمه بأنه شعاع النصارى وأنهم يشعرون بلبسه إلى عقيدتهم الباطلة في عيسى بن مويم صلى الله عليه وسلم حيث يزعمون أنه قتل وصلب وقد نفى الله تعالى ذلك بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وكذا إذا زاو كنائسهم معتقدا أن زيارتها قوة إلى الله تعالى، وكذا, وكذا الدعوة إلى وحدة الأديان أو إلى التقويب بين الأديان. فمن قال, فمن قال أن دينا غير الإسلام دين صحيح؟ فمن قال أن دينا غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقويب بينه وبين الإسلام أو أنهما دين واحد صحيح فهو كافي ومُتَدَّ. بل من شك في بطلان جميع الأديان غير دين الإسلام. كفوا لوده قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولوده ما هو معلوم من دين الإسلام بضوء من بضوء من أن دين الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة وأنها كلها وأنها كلها أديان محوفة وأن من دان بشيء منها فهو كافر مشهور صحيح إن هذه النقطة تابعة للنقط السابقة هي تابعة للنقط السابقة الكلام نفسه يعني. الذي قيل في نقطة السابقة يقال في هذه لكن أن الإقامة في بلاد الكفر تكون كفرا في حد ذاتها بعيد هذا هذا بعيد وإنما هي معصية محرمة لأنه لم يربطها بالإقامة لأنه ربطها بتحسين تصحيح دينهم وتصحيح دينهم نتابع لنقطتي السابقة نعم الثاني محرم إذا لم يظهر دينه ويقيم مع قدرته على الهجره إذ الهجعة والحال لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا نعم يحرم الإنسان يعيش مع الكفار خاصة إذا كان لا يظهر دينه يخفي دينه يحرم عليه أن يعيش بينهم فقال الله تبارك وتعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما جهنم وساءت مصيره فالإنسان المسلم لا يجوز له أن يعيش بين ظهراني الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من من عاش بين ظهراني الكفار فلا يجوز مسلم أن يعيش بين ظهرانيهم إذا كان لا يستطيع أن وكان يمكنه أن يخرج إلى بلاد أخرى يستطيع أن يظهر فيها دينه أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه أو كان لا يستطيع أن يخرج من هذه البلاد فلا شيء عليه نعم. الثالث جائز وهو قسمان الأول من يستطيع إظهار دينه وإقامته ثانيا من يعجز عن الهجره إما لماض أو اكراه على الإقامة أو لضعف لقوله تعالى إلا المستضعفين من وجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سنهلها نعم <تصفيق> الذي يستطيع أن يظهر دينه هذا لا بس أن يبقى خاصة إذا كان من أهل البلاد مثل أمريكي أسلم لا يقال له هاجر من أمريكا يقول أنا أستطيع أن يظهر ديني هناك أصلي وألتحي وأقول لا إله إلا الله وزوجتي تلبس الحجاب وهذا ما المهنة يبقى في بلده وهكذا سائر البلاد الكفر إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه طيب ولا يمتنع من ذلك هذا لا شيء عليه أو كان له حاجة هناك يدرس يتطبب يعالج هناك أو يدعو في هذا أو يتجر في هذه البلاد فلا بأس إن شاء الله تعالى إذا كان أيضا يستطيع أن يظهر دينه نعم او يعادل عن الخروج خلقنا قبل قليل يعني يعني ما يقدر يروح بلاد ثانيه ما حد يستقبلها مثلا خاصة الان في زماننا هذا لازم يكون عنده اقامه لازم يكون عنده جنسيه لهذه البلاد ولا كذا هو يقول لا, لا استطيع ان اخرج من هذه وين اروح ما, ما حد يستقبلني يبون فيزا وفيزا بعدين يبون اقامه واضح لا لا يقول لا استطيع خاصه النساء مثلا وهذا فهذا لا شيء عليه سبحانه وتعالى مسألة ما يحصل به إظهار الدين إظهار الدين يحصل بمجود إقامة الصلاة وغيرها ولا يلزم منه إعلامهم بتسفيه الهه الكفار والكفار بمجود علمهم أن فلانا المسلم يعلمون أنه لا يوافقهم في الدين وهذا كاف والدليل على ذلك قصة الصحابة في الحبشة أما قوله تعالى قل يا أيها الكافرون وقوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فهذا لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويبين لهم عقيدته أما إذا علموا أن مجود كون وجل مسلما معناه المعادة فقد تم إظهار الدين وانتفت صوة الاستضعاف الموجبة للهجوة فمن هنا يعلم أن السفر لبلاد الكفاء جائزة لتجاوة أو غيرها إذ لا دليل يمنع لكن بشوط إظهار الدين لما سبق من الأدلة إلا من كان يخشى على نفسه الوقوع في المحاومات الشهوانية أو الشبهات فلا يجوز سفره, سد فلا يجوز سفره سدا للذويعة وهذا ليس خاصا ببلاد الكفار بل حتى بعض بلاد المسلمين نعم إظهار الدين يقول المؤلف هنا إظهار الدين هو أن يعلن عن نفسه أنه مسلم إما بصورته وإما بذهابه إلى المسجد وإما إذا سئل يقول نعم أنا مسلم وغالبا الآن في بلاد الكفار يعني غالب هذه البلاد علمانية ما يهمها دينك كما يقولون يعني دين قيصر لقيصر يعني كيف يعني كل واحد يعبد الله بما شاء يعبد الله بما شاء فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه ها ها إظهار الدين يقول ب الشكل مثلا المرأة بحجابها الرجل بلحيته مثلا أو بهندامه أو بدخوله للمسجد هذا كله من اظهار الدين وليس المقصود بأن الدين أنك لازم تروح وتناقشهم ومثل بريطانيا تروح الهايد بارك مثلا وتكلم وكذا لا ليس بالضرورة ليس هذا هو اظهار الدين وإنما اظهار الدين أنك تعيش كمسلم في هذه البلاد لا تخفي دينك أحد سئلك مسلم عن إنسان شو أنت إنسان؟ كل أنا مسلم. طيب ما تقدر تقول أنا مسلم ما, ما يصلي مثلا ليش ما يصلي؟ أجمع بالبيت ليش ما أحد يدري مسلم؟ هذا ما يستطيع اظهار ديني ما يستطيع إظهار ديني مثلا أدركت وقت الصلاة في مكان يقول ما استطاع قب الشارع هنا لأصليش لحد يطالعني لحد كذا وما في خوف حقيقي لو كان في خوف حقيقي يقتلون الذي يصلي مثلا أو يضربونه نعم لكن ما في خوف حقيقي مجرد يعني وهم في هذا الأمر هنا لا يجوز يعني أذكرنا حدهم يقول سافرت مرة لبعض بلاد الكفر يقول فجاء وقت الصلاة وأنا في داخل مجمع يقول فجاء وقت الصلاة وخشيت وخش أن يخرج الوقت فيقول أتوّر لمكان أبصلي بدون ما حد يشوفني فدورت بيت الدرج تحت الدرج زين يقول كبرت وصليت فواحد طلع علي ولاحظته يقول وراح شال التلفون يقول وقت صلاتي وانعاش اشتعواه دعوه <تصفيق> تقول كيف يعلمون علي وشغول لي سالفه وكذا لا تسافر إذا ما تسافر انت <تصفيق> <تصفيق> وكما يحدث لبعض النساء مثلا تكون منقبة تروح تسافر السياحة وتقط نقابها مثلا تقول ليش والله هناك اي أو تقط حجابها مثلا تقول والله يؤذون المحجبات شو موديت انت أنت هناك إذا يؤذون المحجبات تروحين ولا ما يؤذون المحجبات فالقصد ان إظهار الدين هو باللباس بالاعلان هكذا وليس بالضرورة مناقشتهم ومناظرتهم في هذا ونقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على الموضوع الذي بعده طويل يحتاج جلسه خاصه ان شاء الله